بسمل وح میں وحی بسمل میں وحی وندمی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ان هو الا وحي علمه شديد القوى, علمه شديد القوى ذو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ذو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى, ثم دنا فتدلى فكَانَ قابَ قَْ سَينِ أَ أَدَنَا فكَانَ قابَ قَْ سَينِ أَأَدنَا فَأَوح إِلَ عَبَدِهِ مَاأَوحَ فَأَوح إ عَبدِمَاأَووحَا مَا, ما, ما كَذَبَللفُ تمہیں اون علا ہوں معور اُنس لن اخرا و دیو نز لن اخر ادس منت سدرة المنتهى انتهى جنة المأوى عندها جنة المقوى إذ يغشى السدرة ما يغشى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى لَقَدْ رَأَى مِنْ ايجتم اللات والعزى ومنات الثالثه الأخرى ومنات الثالثه الاخرى الكم ذكر وله الانثى الكم ذكر تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إلا أسماء سَميتُمُوهَا أَنْ تُمْ وَآبَاءُكُمْ سََّيتُهَا أَتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مَا أَنْ اللَّهُ بِه مِن سُقَان ايتتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ايتتبعون إن الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد الودع امل للانسان ما تمنى امل للانسان ما فلله الاخره وَكَم مَِّلَ فيِي السَّموَاتِلَ تُغْنِي شَفَعَتُهُم شَيْئَا وَكَمِمَلَكم فيِ لَا تُغْْم شَفَعَدُ شَيْْئاء ل تو نیشکن لنؤ ل إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى إن الذيينَ لا يُؤمنِونَ بالِالآخَِةِ لاوسَونَ الملائكَ تَ تَسمةَ الأُثَ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن عم تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عمن عم تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا لالکمبل مینل لائن جلکم بل مینل ان سبھی و ہوم بھی منتو المم بل سبيله وهو أعلم بمن اهتدى او ما في السماوات وما في وسمتی ولی ما فیس میں فل آؤ جزی اللہ دین اس میں امین لیجیے الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى ويجزى الذين احسنوا بالحسنى الذين, أحسنوا بالحسنى الذين كبائر الاثم والفواحش الا لمن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 هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرات الذي تولى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَأَعْطَى قَلِيلَهُ وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وإبراهيم الذي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى الائی سلیل ان سنی لم سی سلیل وَأَنَّ سنیم سا ہوں سیو رو سو رو ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمَشْكَى وبکو اب کا ون ہوں اب اب کا ان وَأَنَّهُمْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِنْ نشل اخرا و نشل اخرا وپنا وو نپونا وبا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَثَمُودَ فَمَا وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى سب عئی ال ایکت م سلکت هذا حدی او نیل مولا هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُولَى أَذِفَتِ الأَذْفَةُ أَذِفَتِ الأَذْفَةُ لَيْسَ لَهَا مَنْ دُونَ الله كاشفة مِن هذا الحَذثِ تجبون أَفَمِن هذا الحَذث تجبون وَتَبحكَ وَل تَبَكُون وَتَضحَكَ وَل تَذكون وَأَن تُم سَامِد وَأَل فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com